إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفق صل على محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي 四